رب العالمين رب العالمين <تصفيق> الحمد لله رب العالمين. سكنوا اللام. رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.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 الصراط اهدنا الصراط المستقيم لا تقرأ اهدي اهدي اهدنا الصراط المستقيم فخم القراء الطا... اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اتبع المستقيم المستقيم المستقيم اهدنا الصراط المستقيم الصراط المستقيم صراط أنعمت عليهم صراط عليهم عليهم عليهم لا عليهم, عليهم, عليهم صراط الذين أنعمت عليهم, عليهم أناعمت أغلط أنا, أنا فكنوا للمlamure أنعمت كيف تقرأون؟ أيوة. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم. العين ما وضحتم أنعمت بالعين أنعمت لا أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ضالين عليهم لب... عليهم ولا الضعق عليهم وكيف تقرأوا عليهم ضم المشهة عند اخراج اللواء عليهم ولا أي كما غير المضبوط عليهم ولضّ.